بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باطع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من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 فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقه ما يأفكون فألقي السحرة ساددين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وَلا سَوفََعلمون لَ قَِ أييدَكُم وَرْضُلَكمْ م منن خلاف وَلا أصَلّبَّكُمْ جعين قال ل غَيرَ إ إ رَبّن م قَبون إ نَقُم أي يَغْفِرَ لنا رَبّناَا وَوْ حن إ موسَ أصبِ عباد إكُ مدَّبعون فأَرسَ في الرعون في المَدِ حاشرين إها أنا إ شذمَة قَللون وَإهم ل لَائِعُون وَإ جميع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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَٱقْرَأْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قالوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَغَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قال هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ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 فكُبكِبُوا فيهَاهُ وَالغَابون وَجُُود إذَ ل سَاجمعُون قال وَهُم فيهَا يَخَصمون تَلَِّ إ كَُّ لَ فيِي غَلَالٍِ مُبين إِ سوَكُم بِرَبِّ العالملَمين وَمَا أَضَللنا إِ المُجرِمونَ فَماَالَ ل بِشافِعينَ وَلَا صَديقٍ حَمين فَلَْ أن لنا كَروتَ فَنَكونَ بِنَ المُؤمِنين إ فيِي ذَالِكَ ل آييتَ وَماَا كانَ أَكثَرهُم مُؤمنين وَإِنَّ رَبّكَ لَهُ وَعَززُ الرحيم كَذبَت قَوْمُ للمرسلين إذ قال لهم نوح الْمُررسَلينَ إِ قَالَلَمْ أَخُوهم نُحٌ أَلا تَتَّقُونَ إي لَكُم رَسُول أَمين فَاتَّقُ اللهه وَأَطعون وَماَا أَسْألُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجرٍ إن أَجرِْيَ إلَّا عَ رَبٍّ العالممين فَتَّقُ اللهه وَطعون قالأَنُؤمِنُ لكلَك وَاتَّبععكَ الْ الأرْرضَلُون.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 إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا قُلُوقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ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 وَماَا أأَسْألكُم عَلَيْهِ منِنْ أَجرٍ إن أَجرَ إلَّا على رَبّ العالممين تُترَكُونَ في ماهَاهُ آممِينَ فيِي جَّاتِ وَعيون وَزرور وَزُروع وَنَخْل طَلْعُهاَا هَضين وَتَنْحيتُونَ منن الجبالالِ بُوتَ فَالِهين. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا بِمَن فَأَخَذَهُم العزض إ فِي ذَالِكَ ل آيكَ وَماَا كانَ أَكْسَمهُم مُؤْمِلين وَإِنَّ رَبكَ لَهُ وَعَزيزُ الرحيِيم كَذَّبَد قَوْمُ لوطِمُسَلينَ إذ قَالَ لَمْ أَخهُم لوطٌ أَلا تَتَّقُونَ إِّ لَكُمْ رَسُول أَمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إِلَّا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون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 مطر ان فساء مطر المنذرين ان في ذلك لا ايه وما كان اثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم كذب اصحاب الايت المرسلين اذ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ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 فَاسْتَقَطَعَ عَلَيْنا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكثَرُهُم مُؤْمِنِينَ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 أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كانوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَتْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيهِمْ ضَغْتَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مِنْ غَاوِرٍ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أُنْعِنا عَنْهُمْ ما كانوا وما أهلتنا من قرية إلا لها منبرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزون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 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون